إن الحمد بالباق نحمده ونستعينه ونستفره ونعوذ بالله من شروعه ونسيئات عماننا من يده الله فلا مذن له ومن يضل فلا ذادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا إيه الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا إيه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونزاءات واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بنا الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا استقيموا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يرضى الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر من لم وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله سبحانه وتعالى يبدلي عباده بما يشاء فهذه الدنيا ذار في حال وبلاء ويقول هذا لإفتلاء تارة بالشر وتارة بالخير فتنة من الله سبحانه حتى يميرز الخبيث من الصيبة والصالح من الطالح قال سبحانه ونبنوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال سبحانه ونبنو وزنكم بشيء من الخوف والجوع ونبصم من الأفوال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من الأمور التي يبتل فيها الإنسان في هذه الدنيا نعمة الصحة والعافية فيغتري الله سبحانه وتعالى الصحيحة في المرض ويغتري القوية للبعض فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم روى الإبان المخاري في صحيح الديه الحديث لعباساً رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعمة ألم خطون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان لا يؤدي شكرهما أكثر الناس الصحة والفراغ إن الإنسان إذا بتري بالمرض فإنه يجب عليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وينبغي عليه أن يصبر على قدره سبحانه وينبغي عليه كبارك أن يحزن الضد بي سبحانه في ذلك خير له قال سبحانه وعزا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعزا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأيكم لا تعلمون ربا إمام مسلم في صحيح عرص هيك بالإتنال رضي الله عنه أن رسول الله الله عليه وآله وسلم قال عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله له خير وليس ذات الأحدث إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير به وإن أصابته ضراء صبر فكان خير به وأقرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبوتن أحدكم إلا وهو يحسم الضد بربه سبحانه فطرق بين المؤمن وبين الكافر في هذه الدنيا فهذه الدنيا سجن المؤمن وجدة الكافر فالكافر في هذه الدنيا ينهو مع الداهين ويضوض مع الضارضين ويكذب بيوم الضير حتى يأتي اليقين فيكون في الآخرة من الخاترين فهو يأيذ في هذه الدنيا عيشة البهائن قال سبحانه غارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وقال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم إن لبتلاء بالمرض سنة الله عز وجل في عباده فمن مرضية له الرضا ومن سخط عليه السخطة فهو رحمه جعلها الله سبحانه وتعالى في من شاء من عباده لتكفير الذنوب والسيئات ولتبيين القلوب والانفاس جاء ذلك الى ابن مسعود رضي الله عنه وكانت اجسادهم قويه فاعجبت الاجسادها هذه الاجساد اعجبت الناس فتعجب الناس من غنظ القوابهم وصحتهم فقال ابن مسعود إنكم ترون الكاثر في هذه الدنيا من أصحي الناس إثما ولكنه من أمرضهم قلبا وترون المؤمن في هذه الدنيا من أصحي الناس قلبا وأمرضهم إثما وأيه الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسادكم لكنتم أهون على الله من الزوافة وقال علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا لم ينرض الجسد أشر وبطر يعني تكبر ولا خير في جسد لا يصيبه المرض وقال شرق الإسبان رحمه الله تعالى مصيفة تقبل بها على وجه الله مصيبة تقبل بها على طاعة الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله فكم من جبار عليم أزال المرض جبروته وألال عناده وكم من غارف في المعاصي والشهوات كان المرض سببا في محاسبته لنفسه ووجوعه إلى الله سلحانا وعزى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إن الأجر الذي يحصل للإنسان المريض إذا احتسبه إن أجره لعظيم حيث الله سبحانه فيرفع الله سبحانه وتعالى لهذا المريض درجاته لا يبنوها لعدله وسعيه جرح أحد السلس بيده فتبسم فقيل له في ذلك كيف تتبسم والنرح في يدك كيف تتبسم والدر على يدك فقال إن حلاوة الأدر أنستمي مرارة الألم إن حلاوة الأدر والذواب أنستمي مرارة الألم رواه سعيد رضي الله عنه أن رسلاً من المسلمين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لها منها فقال عليه السلام إنها كفارات فقال أي رسول الله وإن قلت هذه الأمراض قال وإن شوكة كما توقها وإن كانت شوكة كما توقها قال أبو شعيم فدعا هذا الرجل على نفسه ألا يفارقه الوعق والمرض حتى يموت بشرط أن لا يشغله عن حج ولا بخرة ولا جهاد في سبيل الله ولا حضور صلاة مكتوبة في جماعة فما بس إنسان جسد هذا الرجل إلا وجد حر هذه الحمى على جلده حتى مات وفي رواية إيمان أحمد أن هذا الرجل هو أبيض لكعب رضي الله عنه وأرضاه وأقرد مبان أحمد في مسنده عن جلد ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حق الله بذلك خطايان وذنوبه كما تنحق الورقة عن الشجر ويزداد هذا التكشير للذنوب والخطايا بالضياذ الأمراض والمصائب حتى لا يدع قضيئة إلا بحاها فيموت المؤمن حين يموت ويقعد من هذه الدنيا وهو نقي من الذنوب والأوزار قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونشه حتى يلقى الله سبحانه وما عليه من خضيئة وقال عليه السلام إن مرضى المسلم يذهب النار به خطايات كما تذهب النار خبث الزهد والجربة وأخرج القبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ضاب على مؤمن عرق عرق قبط إلا حق الله عن روحها خطية وكتب له حسنة ورفع له درجة من أجل هذا كله فإن الثلث الأولين كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى العافية ولكنهم كانوا يسرعون في الأمراض لما في ذلك من الأجل والثواب يقول أبو الترباء رضي الله عنه ما يسرني بليلة أسرعها هم نعم فخير للمؤمن أن يعاقب على أسياء في هذه الدنيا بالمصائب والأمراض والبلاء والآباس من أن يستقر له وزرها في الآخرة أخرج لما يكتر في سننه علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال إذا أراد الله أحجن له العكومة في الدنيا وإذا أراد لعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يؤذى به يوم القيامة وهذا يفسر لنا كبرة نزول البلائد الصالحين إذ أراد الله بهم خبرا فيحصنون الفنزلة العالية في الجنة بعبد بأجل ما يكلبه عملهم لقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة العالية فلا يكلبها بعمله فما يزال الله يبدليه بما يكره حتى يبدوها وقد يكون هذا البلاء في جسد الإنسان أو ماله أو في أهله وزوجته وأولاده ولا يظلم ربك أحدا أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا تبقت له من الله المنزلة لا اعلمها بعمله ابتلاه الله في جسده أو باره أو في ولده فإن صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبزعه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ونستغفروه إنه هو النظور الرحيم الحمد لله الذي له ملك السماوات والرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير والصلاة والسلام على النبي البشير النذير وبعد أيها المسلمون إن من فوائد الأمراض التي تصير الإنسان في هذه الدنيا أن يتبين للعبد ضعفه وحاجهه لرب العالمين فتجد هذا المريض في كل في الليل الآخر والعيون نائمة يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع بين يديه بعد أن كان بعيداً عن الدعاء والتضرع حال الصحة والعربية قال سبحانه وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونأى بجاربه وإذا بزه الشر فزو دعاء عليك وقال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمك من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فالبأساء هو الفقر والضيء في العيش والضراء هي الأسرار والأسفار والآلال التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا وقال سبحانه وبلغناهم من حسنات والسكيئات لعدهم قال وهب الزمنبه رحمه الله تعالى ينزل البلاء ليستخرج الله عز وجل به الدعاء إن هذا البلاء لا لينجل على الإنسان حتى يستغرد الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان المبتلى دعاء الله سبحانه وما أجمل قول سفيال بيوجينة رحمه الله تعالى ما يكره العبد خير له إما يحك لأن ما يكره يهيله للدعاء وأما ما يحكه فإنه يرهيه عنه من الأمراض التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها الخطايا والآفان مرض الشمى فكان فيها إن ملاجع في الدنيا والآخرة ولكن أكبر الناس لا يعلمون أخرج الإمام أحمد في مستده أنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريما ومعه أبو هريرة رضي الله عنه فكان هذا المريض يشكو من ثم فقال عليه الصلاة والسلام أبشر يا هذا فإن الله يقول هي ناري يقول علي الحم هي ناري أسنقها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة وفي صحيح مسلم عجاز بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة يعودها تدعى أمة السائبة فقال يا أمة السائبة ما لك تجذبين ما لك تنازعين قالت الحمى لا دارك الله فيها فقال عليه الصلاة والسلام لا تتب الحمى لا تسف الحمى فإنها تذهب خضايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد والكير هي الآلة التي يستعملها الحداد الأحام حتى يبعد عن الحديث خبثه حتى يبعد عن الحديث خبثه وفي الحديث الحمى حظ كل مؤمن من النار الزمة نصيب المؤمن من النار في هذه الدنيا فهذه الزمة سبق للنجاة من النار وسبق لدخول جنة القرار لأن النار حفت بالشهوات وحفت الجنة بالمكارث دقل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم ويعني بأم ملدم الحمى فقال ذلك الأعرابي وما أم ملدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حر بين الجلد والدعين فقال ذلك الرجل ما وجدت هذا قطر لم أسمع بالحمى قطر قال فخلف هل ينظر إلى هذا ومعنى الحديث الزجر عن الركون إلى ذلك الشيء وقلة الصفر على ضده فمن لم يصف بهذه الأمراض في الدنيا من لم يصف بهذه الأمراض في الدنيا لم يكن له نصيم يكفر الله عز وجل في الذنوب والخطايا التي يختلفها الإنسان بين الحين والآخر وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلنظر إلى هذا ودخل أعرابي آخر على أبي التردان رضي الله عنه يؤونه من فقال هذا الأعرابي ما لأمير لكم ما ليه هذا الأمير وكان أبو الترباء آنذاك أميرا عليهم فقالوا هو شاكر من مرض إنه يشكو من بعض المرض فقال ذلك الأعرابي والله ما اشتكيه قطه ولا أصابني مرض قطه فسمع هذا الكلام أبو الضرباء فقال أخرجوه عني ليمس بخطاياه ليمس بذنوبه ما أحب أن لي بكل وطب ثمرا نعم ما أحب أن لي بكل وطب ثمرا نعم إن وطب المؤمن يكفزر خضاياه وذنوبا إن كفاة البلايا والأمراض للإنسان دليل على محبة الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل إذا كان صابرا شاكرا أخرج الكرمبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلا وإن الله إذا أحب قوم نبتلاهم إن الله إذا أحب قوما لبتلهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط وأخرج البخاري أن الذي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه وفي روايه من يريد الله به خيرا يصب منه يعني يتبدل في المصائب والأقدار إن الصبر على البلاء وإن الصبر على الأمراض قد يوفق إليه الكثير من الناس وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وهو شيء طيب ولكن الأطيب منه أن يصبر الإنسان على العافية والصحة لأن أغلب الناس إذا كانوا في صحة وعافية أعرضوا عن ذكر ربهم واستغنر أنه وصاه غني حبيب قال سبحانه كلا إن الإنسان ما يضغى أرآه استغنى وقال سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآه جانبه قال عبد الرحمن الرعوث رضي الله عنه ابتلينا جزء الرائف صبرنا وابتلينا جزء الرائف لم نصبر وقال بعض السلف البلاء والمرض قد يصبر عليه المؤمن والكافر ولكن لا يصبر, لا يصبر عن العافية والصحة الا الصديقون لا يصبر على العافية والصحة الا الصديقون قال ابو قيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين وقال كذلك هذا الكلام ولحو هذا الكلام في كتابه عدة الصابرين قال وانما كان الصبر على الضراء شديدا لأنه فقرون بقدرة الإنسان فالجائر عند غيبة الفعام أقبر منه عن الصبر عند حضوره وكذلك الضمآن العقشان أصبر على العطش منه لو كان على نهر والموذق من وفقه الله سبحانه والموذق من وفقه الله سبحانه فاللهم إذا نسألك قلبا شاترا ولسانا ذاكرا الله فألف بين قيوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرت وأتوه إليه